بسم الله الرحمن الرحيم أما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والقبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا وَبَنَيْنَا فَوْقَ كُلِّ سَمَاءٍ سِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّادًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ كانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما اللابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا ترابا إلا حمما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرضون حسابا وكذبوا بآياتنا تزاب